اشباط الصور مع بعض تنهض اعجلهم عليها لاته ليسا من ما تحفظش الصور في, لا. لأ. في, في, في, معاي... في مع بعض لا اجلت 3 واحد احطان هو الضغرية فاحزاج ممكن تجد من 3 او في جمحان اكثر يشتاك في جهزة معاك انت احساس اعجل تجد من صور مع بعض تنبيل في الجمش مع الخطر يكتون في اليوم ما اوعى عبدالك البروكرايو في في جهزة جهزة في جهزة معاك احفظ فيه اللي اللي دلوقتي فيها دلوقتي فيها. دلوقتي. دلوقتي. في 2000 نشغل عام الاموريه حاصل مش مش الامن يجري العام الامني ولا نقول فينا لان لا كل ماذا <متحت في الوصف> شوك ما شوك اين مستقر مستقر مستقر تبعينيه حلوك جرائيه مين راشية جرائيه شديم مستقر مين راشية لكيب رايب رايب رايب اوه دوك عداء ثمانية متنمين تان معنى دوك ايه سريح ما هو بداية ممانده اوه دقاء عندما high high estemato es un high fighter da اروح بقى هو على فكره لا اي حاجه الحاجه اه يعني مثلا كان دكتورك على طول كل واحده في الحلقه واحد بيلعب على ايه بس مش عارف انا بحس اي حاجه خالص يعني هو العائله اللي الرابعه هيتغروه عارف اوعى في اي حاجه رئيسه انت عارف ايه بس خالص فاشل يضيع عقلي ما انا حتى انا عارف خيره دي عايزاه كده ليه عطيه الاوضه ومرتب كتير no ho puc fer. Què dius? No, però això és, però no sé. disculpe, que vive na profissão. Para mim o, o fato, o nunca foi uma história. Só que a tinha sido como uma coisa ali. Então, agora que vai lá, a visita feminina, vai no vento rasia e isso conta aqui. Porra, a microdrama, velho. Não escuta, daí, beleza. Essa ficha, da 10.000, 25. دي كلها الاتي كده طلعت الحلوه بقى اي حاجه دي اعدادات او تلقائيه ما انا دماغي ايه ده انا لا عارف الاولى وكينيكس بتديه 50 على 100 ما بكنش عم 50 درجه 20 معقوله حد دي بقى معيده بقى يعني لما اقول اقول طب انت بس بص اول حاجه لا ده الثلاثه والرجوع عليه ده اتلو لما اجي بعد كده اللي عليه الاستاتس ده في كل كل la idea és molt clarament que estava fent una adequada per al que és. Duies idees de replies for excellent اولا بنقول لو انا مستنبه انا كده يا سيدي فوق الدراسه فكرت ان هو كان بيجيب ده في حاجه ثانيه ده تمام اللي هو التونس نو باي نو باي دي بقى الحاجه المره دي اللي شاف الكريستال اللي هو لما دخلنا بيلف او سماكه بسيطه عناصر مش no, God, no, قول يا شباب هو ده اللي تشوفوه ما هو الجمه دي على فكره دي ثلاث مرحله خلاص بقى او لا اعرف عايز الكلام ما هو انت تقول دي ده ما وصل عايز الاترة. الاترة داخل داخل داخل داخل داخل و يعني عليه الغاز اللي هو اللي هو بنشوفه يا اما عند الاحمر ده استري ري اكتيف هنا تمام وصلنا للالكترون اللي جث علينا اللي هو الازرق تحت الازرق ده يا اخي واحده ايه هو طيب دي حاجه احنا اقوها تقريبا اوفرلود ده الخط مؤقتا ايوه مؤقتا ايوه ده كان في امك ساعتين يعني امر كان هيعني توكل خالص يعني مهما ان كده هنا البني ده لكن يعني كلها دلوقتي معايا القوه دي اللي هي كل خالص يعني كده بقى ايه بقى يا جماعه ايوه امتى مش رايك في كل شيء لو سين يعني براحه الممارسات دي ايوه ده لازم كله لو عايز تبقى بنك لو عايز بقى التمارين تمارين اكلي ايوه صحيح ده التمرين بتاع الجري بالفتح يعني يعني مش حاجه خالص لا ارض التمارين ده ارض اصل والمخرج يعني طبعا صح والمخرج هناك طبعا صح ما باني قلت نقول حل وتمشي ولا تعي quan el que claraixi laTO COном per 얘ix, m'una novaaxe de man stop ої no hyd rimanda l'ina onarf l'afon que era la gastrancesa Welts pap gonna trega mmmm bey e book في بقى جميل عندنا في نقطه جديده كده شايفين يعني ده اندرويد اندرويد ماشي ده يعني ده اندرويد والمضره دي سي ال اما لو دخلت ماده بقى طلعنا اللي جاب ده ده كله اندرويد اندرويد كثير بس زي ده العتبوه الجواه 90 ع هو العتبوه الاولاني اللي هو 80 في 60 الجرعه او النيل فيه عنده اندرويد وفيه عنده المنطق ده المنطق داخل ده, ده, ده لا تيش بالنطق حيبضت على على الكريم واسع المهد بكثرة واسع المهد بين اكوي لبنك مجد عشد تنظرين اكوي ولا بني باك بني باك لا الاسماء لا ولا بلاك اللي ده راح بجوء بسهد لان الجيس الرابط التاني En aquest home, tenia la plaça a vosaltres, en aquest 16, el de l'oatí de l'amor. La veu-túr a un espanyat. M'l vaure, et l'aigua, no se va agar de l'aní. Ma és a? Se le va recordar de l'aní, d'aní se va agar de l'aní. Si l'aní a l'aní a l'aní. Si l'aní a l'aní a l'aní, l'aní a l'aní a l'aní. L'aní a l'aní a l'aní. L'aní a l'aní a l'aní a l'aní a l'aní. L'aní a l'aní a l'aní a l People come to you. The Android will be the name. Android will be the name. Android will be the name. The Android can't remember that she's in the network doing something. You have to get up. One, six to the top of that, and the Android will be the name. All the best to know. This is not common to the name. Right. This is not common to the name. Right. Let's go back and back and forth. Right. In Android, basically, the name is the name. N'again, la inflación del Papa inter시에 giremos d'ar USDA, builds Donald Trump, Capital Trump. Elematid cuando se plantean I tantasvas 없는 lo queuh traded cars que están dedicadas. En este 진짜 petró climb toge el cultoрасmo sin た 이� دي بتشغل بيع فيوندي في الجزء ده وبعد الماده الثانيه بتاخد ادي ايونايزات كتر صح بعد ما ده بيحصل ان هي show you. Just to tell the people who have delivered, that is the fact that we have to follow, and that is the fact that we have to follow, and that is the fact that we have to follow, and is not going to work at I would say we a hundred million Un Qual relació és un any Est子... A I han acinti en 상ó B deve haver-hi Enough, com Mae ha fortげo què m'a pied-Hoff Ahmut to you, and that ¿Por qué? last few weeks if we don't I'm going to show you what I'm going to do. ان هي دي اكثر رياضي بما لا شك فيه عارف والله حلو ومين لا اكثر اللاعبين في تاريخ السعوديه يبقى افضل اكثر لاعب في تاريخ الجيم ل 40 يراحه من يعني هنا معناه ده ما يجيش في <تصفيق> قاضي واسماء دي انا حاسس ان هو لي او كان دلوقتي لما بقى بدا هو اللي قال الكلاب دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي ما جاردين ولد كلمه قاتل تكرهه والرمزه الاثريه الفرنسيه قاتل تكرهه دي الفرنسيه وما فيش استثنيه في الكمال لا تجد حل يا جدع ثلاثه ابو مش حار عايش مره اي حاجه هنا في دي ذكرى في قبر اسود يا جدع ابو Estim fit i as que tad know-què la farum de llils, led Physical Patriarchal tolla el meu 24 Un spark but tende a llils, aquella يا جماعه حتى بتاع فكسور ما كانش في اي كويرت وات موينت ده بقى ماكنت كمان اكس 1 بعد ما بيجي بقى بيجي في كونتينر اروح انا اللي حسب لي ابو هشام المبلغ اللي عندي في ابو هشام التحويلات دي يا واحده مين راجل ده كان عايز يتبرعوا ويطلعوا في السنتر او بنخش اللي هو الطريق <تصفيق> ده او بنخش بدايه قدامنا ورا او بنخش هنا الركع او بنخش هنا الرمه ده بنخش او اليو بعد كده حصلت على اي فكره للعمل ورسم لكن هو اللي هو لا لا عباره من روح اللي بسم الله الرحمن الرحيم هو اذا كان في دوتو عامل يؤثر خالص في الروح يبقى جزء من كتابه في الروح ده لا هذا لا دي بين الميل والجوع باقي بره الجوع اه يعني في زياده في الروح دي اه في طريقه كده قناه دول كانوا مين؟ جوره. لارين مين؟ 1 2 لارين 3 لارين 4 دي رؤية الأرقام هنا هم لا 1 2 3 4 4 جوسف ما كده بقى بقى جه جوسف في أول جولة في الهيت كان جاي اذا عندك كده عايز اقولك بعد كده الجهاز انا عايزك بقى ليك تو بي اند اكسبكت دي 14 140 140 ده الى كده غير في اقنونه بتاعت السياره لو قلت عند الترافيشنال نيسر تعالى جو كمان في بنطلع على 29 تمام نعدي للمطمره اللي اسمها مدينه نيكا بس عشان نجهز ورشه النيكا ورشه طبعا في 20 وذكر بكل كلمه الموتى بتاعه رك بعد قوه التين ده انه استقيم في برنامج تشوب ما فيش طريقه Je vais faire partie de l'air, de la spécialité à l'Union, je vais faire partie de l'autonomie. Je vais faire partie de l'autonomie, je vais faire partie de l'autonomie, je vais faire partie de l'autonomie. d' neutra la necessícia que el filtro realment ماشي اديتي تجربه صندوق <تصفيق> ادينا ماتشور ودينا بعد كده ورانا سلامه مالك ليه يكعب على انت ده ده ماتشور صعب كتير دي ثقافه وراني امه صندوق ده التري كل الفيديو وهو عارفش قالني مش المايكرون الماتشور ده اي ماتشور ده فرق كبير ديستروي I'm going to get you back to I'm going to get you back to I'm going to get you back الخطوه التالته في الخطوه دي اول ده للشخص ودي اول نقطه مهمه جدا دي عباره i دي اول ده اللي هو ده جبتها اهي واكدت ان في الميثود رافع حالات اللي هي ديشن عندي ماده غامضه اللي الان الان دا دا دا دا في بروفيسور قال لي دي بتاع العام 28 و29 اسبوع ده الامتيه على الست دي والاصلي مثلا بتاع بعد كده البوست ده كان بيشرح الست ازاي ينين حاجه كده طبعا مش هخدمها دي لو كان عشان جراحي بالقولك جراحي that is for all about three okay at you into that. يعني عندي هيد ولو سيفها قوي الكيميا وانหวานه عايزه تنشيلها انا عندي دراسه فيزيكو كيمستري ماس كمبليشن هيكم في جرين عايز عندي حاجه بالزين طب بيكون ايه اللي بيتم علاجها والليت الكبير دي بتاعه وعاتها اليوم الخاص بس ودي بقى السلفا بروفيشن اوف الكمبليشن كلها بالعرض صوت عارف كمان هو الثاني بس ده عايز هو لو جينا لو جينا عايز لو جينا ده خالص خالص قوي العيل ده هو واحد قاعد بتديله انت معاك التليفون وبتنزل كده معايا عادي كده هو كده معاك ودي العيل دوت اسمه كمان هو دي او قناه دي عن المطر مش كده طيب جرا ايه دي دي كانت في الواحدة. the jacket of that is the house to give the holy test of the game in the shadow the fire that is the effect or the trend of the game لا طيب لو انا عندي اوني انت الان قريبه طبعا لا كنت قلت لك او في اللي تحت داخل فتره 2000 في اسئله وسطاعه الوسطاء دول ضباط وجنود مش كتير بس فاهموا قدام ريكرشن اليوم معايا قولين بيتقفل دايما ما لازم خايفه انا عندي وشمال فيها ايه اه فاضل وقت لحد الساعه 2:00 اللي جاي في مدينه كورنيش Proviem l'esnovimentsvi l'equip Кол 어� problém d'éteign smoke de Dieu El wish her ha dit Guird el dwaricament de l'chasse Aureli l'esubsig i el 508 Dur was el Africanestabil no memorized El delicа per Спitie El given Detail Deocar els поч amount De wäre el Этоè disque Per un altre Qué Per la la es pås Appatit Dejaru el gar 394 La pensó Je'n ting infinity that okay. you ya inicias about no, motive